عد عن شارب ك أ س اسكرت فهو مثل الكلب في الرجس ولغ والفتى ساع ل أ ق ص ى أ م ل لم يزل يطلبه حتى بلغ مومس ك ا ل إ ن ا ء دنسه الشرب ووغد ك أ ن ه الكلب والغ وعقول ليست ترد فتيلا لقضاء في عالم الله بالغ أ خ و سفر قصده لحده تمادى به السير حتى بلغ ودنياك مثل ا ل إ ن ا ء الخبيث وصاحبها مثل كلب ولغ ما كان في هذه الدنيا بنو زمن إ ل ا وعندي من أ خ ب ا ر ه م طرفوا يخبر العقل أ ن القوم ما كرموا ولا أ ف ا د و ا ولا طابوا ولا عرفوا عاشوا قليلا وماجوا في ضلالتهم ولا يفوزون إ ن جوزوا بما اقترفوا اذا شقيت فجسمنا له نصب و إ ن ترفت فماذا ينفع الترف يا أ م دفر لحاك الله والده منك ا ل إ ض ا ع ة والتفريط و ا ل س ا ف لو أ ن ك العرس أ و ق ع ت الطلاق بها لكنك ا ل أ م هل لي عنك منصرف ولن يصيب خفافا من يقايضه يوما ب ن د ب ة لما فاتها الشرف قالت رجال عقول الشهب و ا ف ر ة لو صح ذلك قلنا مسها خرف ينجمون وما يدرون لو سئلوا عن ا ل ب ع و ض ة أ ن من ه م تقف وفرقتهم ا و على علاتها ملل وعند كل فريق أ ن ه م ثقفوا دع ا ل ب غ ي ة ل ل خ ط ب ا ن ت أ ك ل ه ف إ ن ه م كنعام فيه ينتقف و ولو درت بمخازيهم بيوتهم هوت عليهم ولم تنظرهم السقف إ ن ا معاشر هذا الخلق في سفه حتى ك أ ن ا على ا ل أ خ ل ا ق نختلف إ ن الرجال إ ذ ا لم يحمها رشد مثل النساء عراها الخلف والخلف أ ل ا ترى جمع ما لا عقل يسنده جمع المؤنث فيه التاء و ا ل أ ل ف ويوصف القوم في العلياء أ ن ه م شم ا ل أ ن و ف وفي آ ن ا ف ه م ذ ل ف كم من أ خ ب أ خ ي ه غير متصل كالعين ليست بلفظ الخاء ت أ ت ل ف تلاف أ م ر ك من قبل التلاف به ف غ ا ي ة الناس في دنياهم اتلفوا ل ولا تقولا إ ذ ا ما جئت م خ ز ي ة قول ا ل غ و ا ت على هذا مضى السلف لا تحلفن على صدق ولا كذب فما يفيدك إ ل ا ا ل م أ ث م الحلف لولا ح ذ ا ر ي أ ن الله ي س أ ل ن ي عما فعلت لقلت عندي الكلف كنا فتوا فقد مد البقاء لنا حتى غدونا ومنا الشيب والدلف يفنى الزمان و أ ن ف ا س ا ل أ ن ا م له خطا بهن إ ل ى ا ل آ ج ا ل يزدلف و أ م دفر ف ر و ق وافقت صلفا مني وكان جزاء الفارك الصلف و ك ا ن ضحكت إ ل ي ه ا وهي ع ا ب س ة ثم افتكرت فزال الحب والكلف والناس من أ ر ب ع شتى إ ذ ا ا ت ل ف ت ردت إ ل ى س ب ع ة في الحكم تختلف ا ق ر أ كلامي إ ذ ا ضم الثرى جسدي ف إ ن ه لك ممن قاله خلف الفكر حبل متى يمسك على طرف منه ينط ب ا ل ت ر ي ا ذلك الطرف والعقل كالبحر ما غيظت غواربه شيئا ومنه ب ن ا ل أ ي ا م تغترف أ ب ن ي بجهلي دارا لست مالكها أ ق ي م فيها قليلا ثم أ ن ص ر ف س ر ف ت والله يرجى ان يسامحنا وفي القديم خلا من أ ه ل ه سرف و اانكر أ الله ذنبا خطه ملك وبالذي خطه ا ل إ ن س ا ن أ ع ت ر ف و ا تقوى فيهدى إ ل ي ك الزاد عن عرض و ت ف ت ر ا ل أ ر ض جوالا فتقترف تروم رزقا ب أ ن سموك متكلا و أ د ي ن الناس من يسعى ويحترف يكفيك ادما بنحظ ماء ن ا ب ت ة وظلمك النحل ما ي ع ط ي ك ا ل ض ر ف إ ذ ا افتكرنا علمنا أ ن ذا ض ع ة أ ع ل ى النجوم ولله انتهى الشرف حسب الفتى من ذنوب وصفه رجلا بالخير وهو على ضد الذي يصف وقد خبرت بني الدنيا فليتهم أ و ليتني حملتني عنهم العصف فظالم آ خ ذ ما لا يحل له ومنصف ظل فيهم ليس ينتصف خاب الذي سار عن دنياه مرتحلا وليس في كفه من دينه طرف لا خير للمرء إ ل ا خير آ خ ر ة يبقي عليه فذاك العز والشرف نرجو ا ل س ل ا م ة في العقبى وما حسنت أ ع م ا ل ن ا فيرجى الفوز والغرف ما بان قوم عن ا ل أ و ل ى بما جمعوا من الحطام ولكن بالذي اقترفوا س أ ل ت عقلي فلم يخبر وقلت له سل الرجال فما أ ف ت و ا ولا ع ا ف و ا قالوا فمالوا فلما أ ن ح د و ت ه م الى القياس أ ب ا ن و ا العجز واعترفوا جاران ملك ومحتاج أ ت ى زمن ع ل ي ه م ا فتساوى البؤس والترف إ ن تركب الخيل أ و تضرب مراكبها من عسجد ف إ ل ى الغبراء تنصرف والفقر أ ح م د من مال تبدره إ ن افتقارك م أ م و ن به السرف يعرى الفقير وبالدينار كسوته وفي صوانك ما إ ع د ا د ه خرف قال التبسط منا في حوائجنا و إ ن م ا نحن فوق ا ل أ ر ض أ ض ي ا ء ي ر ي د خل خليلا كي يوافقه في الطبع هيهات إ ن الناس أ خ ي ا ء لولا التخالف لم تركض لغارتها خيل ولم تقن أ ر م ا ح و أ س ي ا ف شكوت من أ ه ل هذا العصر غدرهم لا تنكرا فعلى هذا مضى السلف و م ع ت ر ا ف ي بعيب الجنس م ن ق ص ة والعين يعرف في آ ن ا ف ه ا الذلف والالف هان له أ م ر ي فقصرني كما تهون على ذي المنطق الالف أ م س النفاق دروعا يستجن بها من ا ل أ ذ ى ويقوي سردها الحلف أ ف ن ي زماني ب أ ن ف ا س كما قطعت مدا بعيدا مواش في السرى دلف إ ذ ا تخلفت أ و خلفت عن أ م ل سلا همومي أ ن ي ليس لي خلف ترجى الحياه اذا كانت م و د ع ة وقل خير حياه حشوها كلف لم يمض كون من الاكوان في زمن علي إ ل ا به للحتف ازدلف فحسن الوعد ب ا ل إ ي ج ا ز تتبعه اذا مواعد قوم شانها الخلف انا اتلفنا لان الله ركبنا من اربع ثم صرنا بعد نختلف راى بن الحزم أ ن العيش ف ا ئ د ة حتى استبانوا فقالوا حبد التلف وقلما تسكن ا ل أ ب غ ا ن في خلد إ ل ا وفي وجه من يسعى بها كلف ص و ف ي ة ما رضوا للصوف نسبتهم حتى ادعوا أ ن ه م من ط ا ع ة صوف تبارك الله دهر حشوه كذب فالمرء منا بغير الحق موصوف إ ن أ ث م ر الغصن فامتدت إ ل ي ه يد تجنيه ظلما فليت الغصن مقصوف ا ل أ ر ض لله ما استحيا الحلول بها أ ن يدعوها وهم في الدار أ ض ي ا ف تنازعوا في عواري فبينهم نبل حطام و أ ر م ا ح و أ س ي ا ف إ ن خالفوك ولم يجروا خ ل ا ف ك م شرا فلا ب أ س أ ن الناس أ خ ي ا ف صدقتك صاحبي لا مال عندي وقد كثر الضيافن والضيوف أ ن ا س في أ ق ف ه م عصي وقوم في أ ق ف ه م سيوف دراهمهم نقيات ولكن نفوسهم إ ذ ا كشفت زيوف وما في ا ل أ ر ض من شرب كريم يسر بورده الصاد العيوف أ ل م تر أ ن جسمي فيه فضل وجسمك قد أ ض ر به الشسوف تطيب جاهدا وتعلدوني فما أ غ ن ى ك أ ن ك فيلسوف ك أ ن ك في يد ا ل أ ي ا م مال وكل المال عن قدر يسوف و أ ح س ب أ ن ن ا إ ب ل ردايا أ ج د وراءها حاد عسوف أ س ف ت لفائت وسلوت عنه وهل مثلي على ماض أ س و ف لقد عشت الكثير من الليالي ولم أ ر ق ب متى يقع الكسوف فهل لطوالع ا ل أ ق م ا ر عقل فتعلم حين يدركها الخسوف أ ت س م ع أ و تعاين أ و تعاني بلاء أ و تذوق أ و تسوف رددت إ ل ى مليك الحق أ م ر ي فلم أ س أ ل متى يقع الكسوف فكم سلم الجهول من المنايا وعوجل بالحمام الفيلس الناس مثل الماء تضربه ا ل ص ب ا فيكون منه تفرق وتالف والخير يفعله الكريم بطبعه و إ ذ ا اللئيم س خ ا فذاك تكلف قد يحسب الصمت الطويل من الفتى حلما يوقر وهو فيه تخلف نرجو من الله الثواب مجازيا وله علينا في القديم تسلف زعموا ب أ ن ه م صفوا لمليكهم كذبوك ما صافوا ولكن صافوا شجر الخلاف قلوبهم ويح لها غرضي خلاف الحق ل ل ص ف ص ا ف فتبارك الله الذي هو قادر تعي ا وتقصر دونه ا ل أ و ص ا ف الظلم أ ك ث ر ما يعيش به الفتى و أ ق ل شيء عنده ا ل إ ن ص ا ف منعت من القسم الحقوق ك أ ن ه ا رجز تهافت ما له أ ن ص ا ف وعنو فقال الشافعي ومالك و أ ب و ح ن ي ف ة قبل والخصاف مالي ر أ ي ت ك معرضا فاسمع إ ذ ا ن ت ق الحصيف الدهر ليس بمنصف والعيب يستره النصيف و ا ل أ ر ض أ م ب ر ة والسهم عن غرض يصيف إ ن ا ش ت و ن ا فوقها ولعلنا فيها نصيف فالبث وحيدا لا و ص ي ف ة في دراك ولا وصيف ت أ ذ ى ا ل أ ص و ل الثابتات فيحسد الغصن القصيف غرك سود الشعرات التي في الوجه مني و أ ن ا الدالف كلفتني ش ي م ة عصر مضى هيهات منك ا ل ع ص ر السالف وقسمنا زمنا مؤذيا أ ر و ح من سالمه التالف يحلف لا أ ب ك ي على واحد وبر في أ ي م ا ن ه الحالف فاء لك الحلم فله ا عن رشا خالط منه عرف ا ل م د ا ن ة فا وابكي على طائر رماه فتى لاه ف أ و ه ا بفهره الكتفا او صادفته ح ب ا ل ة نصبت فظل فيها ك أ ن م ا كتفا بكر يبغي المعاش مجتهدا فقص عند الشروق او نتفا ك أ ن ه في ا ل ح ي ا ة ما فرع الغصنه فغنى عليه او هتفا عوى في سواد الليل عاف لعله يجاب وانى والديار عوافي وليس إ ذ ا الحساد كانت عيونهم شوافن للداء الدفين شوافي صوافن خيل عند باب مملك جمعن وما أ و ق ا ت ه بصوافي وسرك مثل العرس أ و ف ت لواحد واعوزها للصاحبين توافي و أ س ر ا ر بعض الناس باتت لناظر ك أ س ر ا ر كف غيرهن خوافي خواتم أ ع م ا ل الفتى إ ن بغى الهدى هدته و إ ل ا فالهموم ضوافي و أ ع م ا ر ن ا أ ب ي ا ت شعر ك أ ن م ا أ و ا خ ر ه ا للمنشدين قوافي إ ذ ا حسنت زانت و إ ن قبحت جنت أ ذ ى وهوى فيما يسوء هوافي نوافي ي باغ ما يضر ودونه خطوب ل إ ي ج ا ب الحقود نوافي وكم ف ا ل ب وافى وقشارف ا ل غ ن ا سوافي ريح فانثنى بسوافي طوافي در يمنح الجد أ ه ل ه برفق فيغني عن س ر ا وطوافي ح و ا في رخاء وادع فضل ن ع م ة عداها مكل والركاب حواء أ ي ا شجر العرى أ و س ع ت ريا فقد جف العظاه ولم تجف وما يبقى اذا فتشت حي تخيره الحوادث أ و تنفي بكافور غدا الكافور زادا وجفت أ ب ح ر من آ ل جف والفات الحتوف أ خ و ه ذيل ك أ ن ملاءتيه على هجف أ و ا ل ع ا د السليك وصاحباه أ و ا ل أ س د ي كالصعل الهزف تجم جيوشها فيظل فيها فتى يجتاب صفا بعد صف تكلفت الوفاء وحم يوم أ ر ا ح من التوافي بالتوفي ودهري بالمغار أ غ ا ر صبري وعلمني التعفف بالتعفي أ م ا شغل ا ل أ ن ا م عن التقافي بما وعد الزمان من التقف ي وقد ص د ق ا ل ظنون من رجال تخفوا ما توارى بالتخف ر أ و ا م ت س ف ر ا عنهم ب ص د لياجوج كمستتر يشف لقد عجب القضاء لركب موج يقابله بمزمار ودف ولو نالت عقاب اللوح لبا عداها من تكفئها التكف وقد يغني المسف إ ل ى الدنايا تعيشه من الخوص المسفي ووطئ السف يحمي الرجل منه بكور يد على ذ ر ة بسفي وكم بسط البنان فعاد صفرا وزار الجود كفا ذات كف ي وما رف الكعاب سوى عناء و إ ن عنيت لمسواك برف ي وكم زفت إ ل ى ج د ة عروس وقد همت إ ل ى عرس بزف أ ر ى دنياك خالطها قذاها وعيت أ ن يهدبها مصفي بنوها مثلها فحللت منها بوهد أ و بهضب او بقف تهيج صغائر ا ل أ ش ي ا ء خطبا جليلا ما سناه بمستشفي و إ ن القتل في أ ح د وبدر ج ن القتلين في نهر وطفي وان لذ القبيح غ و ا ت قوم ف إ ن الفضل يعرف ل ل أ ع ف وليس علي غير بلوغ جهدي وضيفي قانع مني بضفي اذا استثقلت أ ث و ا ب ي ونعلي فثقلي في التجرد والتحف ي لعل م ط ي ة مني قريب فيحمل سيرها قدما بخف ي وما سل المهند للتوقي كسل المشرفيه للتشف وليس الخمس ض ا ر ب ة بسيف نظير الخمس ض ا ر ب ة بدف أ ب ا غ ي حظه بقنا وخيل كباغيه بمنوال وحف وما الجبل الوقور ل ج ا د ب ي ه على العلات كالجزء ا ل أ خ ف وجسمي ش م ع ة والنفس نار إ ذ ا حان الردى خمدت ب أ ف ي عيرت النعام أ و ل ا ه فرع خلو و الهام من ريش وزف لعل النبع تثنيه الليالي أ خ ا ورق ونور مستكف ي إ ذ ا ما القائل الكندي ذلت له ا ل أ و ز ا ن فاعترفي بشفي ف إ ن عطاردا في الجو أ و ل ى ب أ ن يزن الكلام و أ ن يقف ي و أ ق ص ي عن م آ ر ب ك البرايا ولا ي غ ر ر ك خل بالتحفي وفذ في مقاصده بليغ أ ح ب إ ل ي من أ ل ف أ ل ف لعمر أ ب ي ك ما خالي بخال لشائمه ولا شهدي ب ه ت ف إ ن أ ع ط ي القليل يكن هنيئا يجيء المستميح بغير شف إ ذ ا ورد الفقير على احتياجي أ غ ث ت لهيقه بالمستدفي ولو كان الكثير لقل عندي و أ ه و ن بالطفيف ي المستطف غدونا م ت ق ل ي ن بما اكتسبنا وعل العفو منه سوف يعفي وفكري سل حب المال مني ووجدي ب ا ل ح ي ا ة أ ط ا ل شعفي وكون الجسم في جسدي خبيئا أ ش ق عليه من هرم وضعفي ستضربني الحوادث في نظيري فتمحقني ولا أ ز د ا د ضعفي وتنزلني سيول الدهر كرها إ ل ى وادي من جبل ونعفي بحمد الله لم تخلق كعاب تجنب كل م خ ز ي ة وعنفي فجدع حل في أ ذ ن ي غلام أ ض ر لديه من قرط وشنف ي ولاسيما إ ذ ا أ ع ط ي ت أ ي د ا لمد يديك أ و أ ن ث ى ب أ ن ف ي أ ر ى ا ل أ ي ا م تجحد ثم تثني ب إ ي ج ا ب وتوجب ثم تنفي و إ ن لم يعقل ا ل أ ق د ا م عيب حملنا الثقل من فدع وحنف ي يحتال في رد الرزايا وقد رد بعود مغرد وبعود صنف ي وكم غرت م ع ا ق س من رجال بريح ا ل و ة أ و ريح رنف توافقت اليهود مع النصارى على قتل المسيح بلا اختلاف وما اصطلحوا على ترك الدنايا بل اصطلحوا على شرب السلاف تلافيناهم بالقول فيه فجاءهم التلافي بالتلافي تخير خلقنا والشر طبع فما نحتاج فيه إ ل ى اختلافي ترفق إ ن ديني ليس نبعا ولكن بالخلاف من الخلاف وقدمنا على سوء السجايا كما دامت قريش على ا ل إ ل ا ف فقد لاحت مخايل صادقات تروق العين باللمع الولاف فمن لك بالغريريات سارت باشباه نسبن الى علاف لقد نفق الرديء ورب مر من ا ل أ ق و ا ت يجعل في الصحاف و أ ك ر م ن ي على عيدي رجال كما روي القريض على الزحاف ي ومن يركب الى الهيجاء خيلا ف إ ن سواه يقدم وهو ح ا ف إ ذ ا ما الحدت أ م م بجهل فقابلها بتوحيد السيوف ك أ ن في سجايانا نقود كثيرات البهارج والزيوف و ه ذ ه ا ل أ ر ض للملك المرجى نلم بها كالمام الضيوف تلا كتاب الله من حفظه من هو ب ا ل ك أ س مليء حفي ك أ ن ه من سوء أ ف ع ا ل ه يبدد الخمر على المصحف لا تضف الشارب في سكره ولا تنزله ولا تلحف ك أ ن م ا دنياك و ح ش ي ة نظرت في آ ث ا ر أ ض ل ا ف ه ا ما بقي الواحد من أ ل ف ه ا بل هو من س ت ة آ ل ا ف ه ا تطلب أ ر ي النحل من خلفها ودائب السم ب أ خ ل ا ف ه ا إ ن أ خ ل ف ت ك اليوم موعودها فعرفها جار ب إ خ ل ا ف ه ا حلفت ما حالفها عاقل و ش أ ن ه ا الغدر ب أ ح ل ا ف ه ا أ ت ل ف إ ذ ا أ ع ط ت ك أ ع ر ا ض ه ا ف إ ن ه ا رهن ب إ ت ل ا ف ه ا تلك عجوز أ ل ف ت شرها قبل بني فهر و إ ي ل ا ف ه ا زعم الزاعمون والقول من مين وصدق يروى فعالي وعيفي إ ن شقا يلوح في باطن ا ل ب ر ة قسم بيني وبين الضعيف الليالي مغيرات السجايا كم جعلنا الذيفان شرب عيوف ي قد غدا القوم للنظار فنالوه وبتنا و م لنا بالزيوف ي أ و ل ا يبصر الفتى الذهب ا ل أ ح م ر تحذى به نعال السيوف للحديد العلا على سائر الجوهر ظ ل العدا ء وعز الضيوف أ ي ا والي المصر لا تظلمن فكم جاء مثلك ثم انصرف وقد أ ب ر النخل ملاكه وقيض غيرهم فاخترف إ ن القول حرفه كاذب ف إ ن القضاء به م ن ح ر ف فلا ترسلن حبال الرجاء و أ م س ك بكفك منها طرف تواضع إ ذ ا ما رزقت العلاء فذلك مما يزيد الشرف ودارك أ ح س ن إ ل ى جارها ولا تجعلن لها مشترف وان البس الله ثوب الشفاء فلا تؤثرن عليه الترف تغيض المياه وقد طالما تيممها وارد فاغترف ومن امنته حطوب المنون تخوف من هرم او حرف يقارف مستكبرات الذنوب ويغفل عن ذنبه المقترف ولي منزل في الثرى ما يزاره ولو رامه زائر ما عرف وقد لمت أ ن جمدت أ د م ع ي وما لمت جفني لما ذرف وجدت ابن ادم في غ ر ة بما يستفيد وما ي ط ر ف تعلق دنياه قبل الفطام وما زال يداب حتى خرف وتسمو لطارفها عينه وخير لناظرها لو طرق يسر بها عصر إ ق ب ا ل ه ا ك أ ن تغيرها ما عرف ويذرف من حبها دمعه وما يجلب الحظ دمع ظرف وقمر يوما على قبره حسان الوجوه فلم ت ش ت ر ف أ ي ل ت م س الماء من ناكز ويترك جما لمن ي غ ت ر ف ولم يقترف من رضا ربه ولكن جرائمه يقترف كعامل قوم أ س ا ء الصنيع ولا ريب في أ ن ه ينصرف وقد جاء غافلنا رزقه و إ ن كان للقوت لم ي ح ت ر ف أ ي ا ظ ب ي ة القاع خاف الرماده ولا يخدعنك روض يرف راعد تحته صلف ودم كله ظلف ويح شماء للثرى شمم ا ل أ ن ف والذلف فتن الشيخ ب ا ل ح ي ا ة و إ ن كان قد دلف يفهم المرء صاحبيه على أ ن ه أ ل ف فاتق الله وحده وتحمل له الكلف و ف ع ل الخير فالحديث كثير قد اختلف لا تقومن في المساجد ترجو بها الزلف معملا ب س ت راحتيك إ ل ى نائل يلف ورم الرزق في البلاد ف إ ن رمته ازدلف واظلف النفس والطريد سريع إ ل ى الظلف و ت ل ا ف الذي مضى قبل أ ن ينزل التلف حلف الدهر جاهدا وهو بر إ ذ ا حلف ليبتن كل عقد إ ذ ا نظمه ائتلف لو تراءى لناظر بان في وجهه الكلف سلب قابوس أ ر ض ه وسجستان عن خلف ولجيما عن الفوارس حتى أ ب ي دلف سلف القوم نعمه ثم بادوا كمن سلف وجوهكم ق ل ف و أ ف و ا ه ك م عدا و أ ق ب ا د ك م سود و أ ع ي ن ك م زرق وما بي ط ر ق للمسير ولا السرى ل أ ن ي ضرير لا تضيء لي الطرق أ غ ر ب ا ن ك السحم س ت ق ل ت مع الضحى سوانح أ ن م ر ت حمائمك الورق رحلت فلا دنيا ولا دين نلته وما أ و ب ت ي إ ل ا ا ل س ف ا ه ة والخرق متى ي خ ل ص التقوى لمولاه لا تغض عطاياه من صلى وقبلته الشرق أ ر ى حيوان ا ل أ ر ض يرهب حتفه ويفزعه رعد ويطمعه برق فيا طائر أ م ن ي ويا ض ب ي لا تخف ش د ا ي ة فما بيني وبينكما فرق لعمرك ما في ا ل أ ر ض كهل مجرب ولا ناشئ إ ل ا ل ا ث ن مراهق إ ذ ا بذ بالشيء القليل ف إ ن ه لسوء السجايا بالتبجح فاهق ولو كان من هذ ه الشواهق سيد ثنته المنايا وهو بالنفس شاهق وكم من جواد ف ي ه م شهدت له نواهقه والشاحجات النواهق متى ينفع ا ل أ ق و ا م حي يكن له أ د ا ت بهم والحين بالنفس لاحق فما تسحق المرو ا ل أ ك ف ولا الحصى ولكن يغادي اتمد العين ساحق ف إ ن بورك الخير الذي أ ن ت صانع ف أ ه ل و إ ل ا فالخطوب مواحق أ ر ى الناس شرا من زمان حواهم فهل وجدت للعالمين حقائق وقد كذبوا عن س ا ع ة و د ق ي ق ة وما ك ذ ب ا ل ساعاتهم والدقائق إ ذ ا لم يكن لي ب ا ل ش ق ي ق ة منزل فلا طهرت عزاؤها والشقائق أ ر ا ن ي في قيد ا ل ح ي ا ة مكلفا ً تقائل أ م ش ي تحتها و أ ط ا ب ق إ ذ ا كنت في دار الشقاء مصليا ف إ ن ك في دار ا ل س ع ا د ة سابق إ ذ ا الحر لم ينهض بفرض صلاته فذلك عبد من يد الدهر آ ب ق تقي يعاني ض م أ ه ومضلل له صابح من غير حل وغابق فؤادك خفاق وبرقك خافق وعياك في الدنيا خليل موافق تخير ف إ م ا و ح د ة مثل م ي ت ة و إ م ا جليس في ا ل ح ي ا ة منافق أ ر د ت رفيقا كي ينالك رفقه فدعه إ ذ ا لم ت أ ت ي منه المرافق إ ذ ا خطب الزهراء شيخ له غ ن ا وناشئ عدم آ ث ر ت من تعانق وقل غناء عن فتاه وزوجها أ خ و هرم أ ح ج ا د ه ا والمخانق و إ ن حاولت ركب الظلام نياقهم فتلك لعمر الله بئس ا ل أ ي ا ن ق وما تستوي الاخدان قيم هذه مسن وللاخرى ولي غرانق توقوا سبيل الغانيات فكلها كليل الشرى والطيب فيها فرانق ارقت فها النجم ا ل د ج ن ة اارق وتجري الغوادي بالردى والطوارق ويطربني بعد ا ل ن ه ا قول قائل سقى بارقا من جانب الغور بارق أ ب ى الدهر جودا بالسرور وان دنا إ ل ي ه الفتى أ و ن ا له فهو سارق هل اليوم إ ل ا شارق ثم غارب أ و الليل إ ل ا غارب ثم شارق مرازب كسرى ما وقت م ه ج ة له وقيصر لم يمنع رداه البطارق ويغبر في ا ل أ ي ا م من طال عمره فتغبر من طول البقاء المفارق محا أ لفات الشرخ عن طرس شيبه لتخلو من لون الشباب المهارق وما زال في شرب ا ل أ ب ا ر ي ق كارها لما بعثته في الرياح ا ل أ ب ا ر ق يعافون تربا فيه تطوى جسومهم ومنه بحق فرشها والنمارق ويشبه كعبا اذ بكى ومتمما لدى كل أ ق ل معبد ومخارق نظير ا ب ن ة الجون التي النوح ش أ ن ه ا م غ ن ي ومغنية عن صوتها اللب مارق أ ي ع ل م نجم طارق ب ر ز ي ة من الدهر أ م لا هم للانس طارقه وهل فرقد ا ل ق ض ر ا ء في الجو موقن ب أ ن أ خ ا ه بعد حين مفارقه وما ارقته الحادثات وكلنا إ ذ ا ناب خطب ساهر الليل اارقه لقد مر حرس بعد حرس جميعه حنادس لم يذرر مع الصبح شارقه تغيرت ا ل أ ش ي ا ء والملك ثابت مغاربه م و ف و ر ة ومشارقه مراد جرت أ ق ل ا م ه فتبادرت ب أ م ر وجفت بالقضاء مهارقه وهل أ ف ل ت ا ل أ ي ا م كسرى وحوله مرازبه او قيصر وبطارقه ابارق هذا الموت سبح ربه نعم و ع ا ن ت اكمه وابارقه ودنياك ليست للسرور معده فمنى له من اهلها فهو سارقه وقد عشت حتى لو ترى العيش لا حليب هباء كنسج العنكبوت شبارقه فخف د ع و ة المظلوم إ ن دعاءه ملم بنوري الحجاب وخارقه يخادع ملك ا ل أ ر ض حتى إ ذ ا أ ت ت منيته لم تغن عنه مخارقه طباع الورى فيها النفاق ف أ ق ص ه م وحيدا ولا تسحب خليلا تنافقه وما تحسن ا ل أ ي ا م أ ن ترزق الفتى و إ ن كان د ا حظ صديقا يوافقه يضاحك خل خله وضميره عبوس وضاع الود لولا مرافقه يسيء م ر ء منا فيبغض دائما ودنياك ما زالت تسيء وتومق أ س ر هواها الشيخ والكهل والفتها بجهل فمن كل النواظر ترمق وها هي أ ه ل أ ن يؤهل مثلها لود ولكن ابن آ د م أ ح م ق خير ل آ د م والخلق الذي خرجوا من ظهره أ ن يكونوا قبل ما خلقوا فهل أ ح س وبالي جسمه رمم بما ر آ ه بنوه من أ د ى و ل ق و وما تريد بدار لست مالكها تقيم فيها قليلا ثم تنطلق فارقتها غير محمود على ص خ ط وفي ضميرك من وجد بها علق تبوا الشخص من غبراء م ظ ل م ة قراره بعدما أ ز ر ى به القلق تكون للروح ثوبا ثم يخلعه والثوب ينهج حتى الدرع والحلق و أ خ ل ق ت ه الليالي في تجددها والغدر منهن في أ خ ل ا ق ه خلق والناس شتى فيعطي المقت صادقهم عن ا ل أ م و ر و ي ح ب ا ل ك ا د ب ا ل م ل ك يغدو إ ل ى المين من ق ل ا ل دراهمه فيجمع المال ما يفري ويختلق وربما عدل ا ل إ ن س ا ن مهجته في الصدق حين يرى جد الذي يلق ويخلف الظن في ا ل أ ش ي ا ء صاحبه والغيم ي ق د ي وداع البرق ياتلق سلطانك النار إ ن تعدل ف ن ا ف ع ة و إ ن تجر فلها ضير و إ ح ر ا ق وقربه اللج إ ن أ ع ط ا ك فائده فليس يؤمن إ ه ل ا ك و إ غ ر ا ق والمال رزق فمن يدركه يحظى به وليس يغنيك إ ش آ م و إ ع ر ا ق والحق كالشمس وارتها حنادسها فما لها في عيون الناس إ ش ر ا ق يغنيك ما حل في السجايا ان يتعدى بك الفسوق كيف يطيق النهوض عاد عليه من ماثم وسوق كم غرست ن خ ل ة ب أ ر ض فلم يقدر لها بسوق لا ي ف ر ح ب ا ل ح ي ا ة غر ف إ ن ه ا مهله تسوق ما نفق الصدق في البرايا ولم تزل للمحال سوق أ ن ا ف ق في ا ل ح ي ا ة كفعل غيري وكل الناس ش أ ن ه م النفاق أ ع ل ل مهجتي ويصيح دهري أ ل ا تغدو فقد ذهب الرفاق بلى والسير من أ ف ع ا ل غيري و إ ن طال اتكاء وارتفاق تخالفت ا ل ب ر ي ة في العطايا ويجمعها لدى الهلك اتفاق أ ن ص ف ق أ ن تغيرنا الليالي ويسمع من مزاهرنا اصطفاق فرق بدا ومن الحوادث يفرق شيخ يغادي بالخطوب ويطرق سبحان خالقنا وطاء اغبر من تحتنا وله غطاء ازرق والشهب في بحر السماء سوابح تطفو لناظره العيون وتغرق أ ع ر ق ت خيلك في م ح ا و ل ة الغنى وحواه غيرك مشئم أ و معرق و أ خ الحجى في أ م ر ه متحير ج م ع ا ل تجارب عمره المتفرق وتعهد ابن العبد ب ر ق ة فهمد فمضى وشيكا واستقر ا ل أ ب ر ق عز الذي أ ع ف ى الجماد فما ترى حجرا يغص ب م أ ك ل أ و يشرق متعريا في صيفه وشتائه ماري ع ق ط لملبس يتخرق متجلدا أ و خلته متبلدا لا دمع فيه بفادح يترقرق لا حس يؤلمه فيظهر مجزعا إ ن راح يضرب ملقس أ و مطرق لم يغد غدوه طائر متكسب وافاه يلقط أ ج د ل أ و زرق أ ح م ا م ما لك في ركوب حمائم ورق ومن شر الركاب ا ل أ و ر ق والصخر يلبث لا يقارف م ر ة ذنبا ولا هو من حياء مطرق والدهر أ خ ر ق ما اهتدى ل ص ن ي ع ة وبنوه كلهم سفيه اخرق وتشابهت اجسامنا وتخالفت اغرابنا فمغرب ومشرق يا هم ويحك غيرتك نوائب والغصن يورق في الزمان ويورق ملات صحيفتك الذنوب وفعلك الحبر الاحم وفوض ر أ س ك مهرق و ك أ ن م ا نفض الرماد كابه فوق الجبين وقلبك المتحرق لص الكرام لك الردى في زعمهم إ ن ا ل ح ي ا ة من ا ل أ ن ا م لتسرق من ي ع ط شيئا يستلبه ومن ينم جنح الظلام ف إ ن ه سيؤرق زجر الغراب تطيرا ونقيضه ديك ل أ ه ل الدار أ ب ي ض أ ف ر ق هذا السفاه ك أ ن ن ا ح م ض ي ة أ و خيط ب ل ق ع ة غذاه العشرق الدهر يزبق من حواه ك أ ن ه م شعر يغير فهو أ ح م ر أ ز ب ق والبهم يربق و ا ل أ ن ا م بهائم أ ب د ا تقيد بالقضاء وتربق فلك يدور على معاشر ج م ة و ك أ ن ه سجن عليهم مطبق في كل حين يستهل من ا ل أ د ى مطر يخص أ م ا ك ن ويطبق مهج تهارش في الخسيس و إ ن غدت كالنابحات فكل طعم خربق لا تفرحن بما بلغت من العلا و إ ذ ا سبقت فعن قليل تسبق وليحذر الدعوى ا ل ل ذ ي ب ف إ ن ه ا للفضل م ه ل ك ة وخطب موبق لو قال بدر التم إ ن ي درهم قالت له السفهاء أ ن ت م ز أ ب ق إ ي ا ك والدنيا ف إ ن لباسها يبلي الجسوم وطيبها لا يعبق ولها هموم بالنفوس لوابق وسرورها بصدورنا لا يلبق والله خالقنا ل أ م ر شاءه ابق العبيد وعبده لا ي ع ب ق الغيب مجهول يحار دليله واللب ي أ م ر أ ه ل ه أ ن يتقوا لا تظلموا الموتى و إ ن طال المدى إ ن ي أ خ ا ف عليكم أ ن تلتقوا ه ذ ه المهابط والمغابط صورت للعالمين ليهبطوا أ و يرتقوا لا تدعوا عتقا على مولاكم ف ا ل ر أ ي أ و ج ب أ ن ك م لم تعتقوا لم تستطيعوا ان تقوا مهجاتكم فتخيروا قبل ا ل ن د ا م ة وانتقوا ان مسكم ض م أ فقول نظيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا ما ركب الخائن في فعله أقبح السارق ركب مما شتان م أ م و ن وذو خ ل س ة ك أ ن ه من عجل بارق قد انست فعلك شهب الدجى ليلا وقد أ ب ص ر ك الشارق فكيف لم ت ح ر ك شمس الضحى وكيف لا يرجمك الطارق ه ذ ه طباع الناس م ع ر و ف ة ف خ ا ل ف ا ل ع ا ل م ه أو فارق يا ناق صبرا أ ن ت في أ ي ن ق ش ط ت مراعيها و أ ي ن ا ق ه ا أ غ ر ا ض ه ا حالت ب إ غ ر ا ض ه ا وقد برى ا ل أ ع ن ا ق إ ع ن ا ق ه ا أ ل م ير أ ف ع ا ل ك الشارق وكوكب ليلتك الطارق تخون أ م ي ن ك ديناره وفي ربعه يقطع السارق اذا رشقت دنياك هادي الى الفتى رمته بنبل من غوايتها رشقا فتحرجه غما وتوسعه اذى وان ذمها جهرا اسر لها عشقا وقد زعموا ان الشقي هو الذي حوى السعد فيها و ا ل س ع ا د ة ل ل ا ش ق ا ف إ ن كان حقا ما يقال ف إ ن ه ا منام يعيد النقسه في حكمه مشقى أ ر ى أ م دفر أ ه ل ه ا أ م عنبر فما صرفوا عنها معاقسهم نشقى لسان الفتى يدعى سنانا وتاره ح س ا م ا وكم من ل ف ظ ة ضربت عنقا لقد ورد الناس ا ل ح ي ا ة أ م ا م ن ا فما تركوا إ ل ا ا ل أ ج و ن ه والرنقى و أ ن ق ى سواد ا ل ر أ س دهر وغاسل لباسا ف أ م ا سوء طبع فما أ ن ق ى هو الرزق يجريه المليك ولن ترى أ خ ا ع ي ش ة بالحرص يطعم أ و يسقى وكم أ م ر العقل السليم بصالح فما فعلوا إ ل ا ا ل خ ي ا ن ة و ا ل ف س ق يباين شكل غيره في حياته ف إ ن هلكا لم تلف بينهما فرقا ومن يفتقد حال الزمان واهله يذم بهم غربا من الارض او شرقا يجد قولهم مينا ووده موقلا وخيرهم شرا وصنعتهم خرقا وبشرهم خدعا وفقرهم غنا وعلمهم جهلا وحكمتهم زرقا أ ح ي ت ل ا ب كم رعن التقبلكم فريق وشاموا في حنادسهم برقا وصابوا على عاف و آ ب و ا إ ل ى رضا وجابوا إ ل ى علياء ن ا ز ع ة خرقا وليلا طلى قارا بقار و أ ك م ه م ر ا ق ب ة من شهبه حدقا زرقا إ ذ ا ن ش أ ت فيه ا ل غ م ا م ة خلتها ب إ ي م ا ض ه ا ز ن ج ي ة فصدت عرقا ومروا بمقصود الحمام فغادروا خوالد ضمت فيه أ ف ر ا خ ه ا الورقا ر أ ي ن ا شؤون الدهر خ ف ض ا و ر ف ع ة ونحن اسارى في الحوادث أ و غرقا هوى معتل كالغيث م المزن واعتلا خفيض كنقع من ل د حافر يرقى فلا ت أ م ن و ا ش ا م ي ة ي م ن ي ة تعادي فلا تبقي قباء ولا فرقا يخرق درع المرء سمر رماحها و إ ن كان مرا في مذاقته خرقا إ ذ ا طلبوا أ ق ص ى العلا اتخذوا له بصم العوالي في ترائبكم طرقا إ ذ ا كنتم اوراق أ ث ل زهوا لكم جراد نبال كي تبيدكم ورقا أ ط ا ر ق هم ضاف هل أ ن ت عادر متى لم تجد بي عند مرتحل طرقا و أ ع و ز ن ي ماء أ ز ي ل به الصدى فلا عيش إ ن لم أ ش ر ب الكدر الطرقا هم الناس أ ج ب ا ل شوامخ في الذرى و أ و د ي ة لا تبلغ ا ل أ ك م والبرقا فسكران يسترقى ويبذل ب س ل ة و آ خ ر ص ا ح اللب يغضب أ ن يرقى إ ذ ا سلقت عرس ا ل ف ت ا ة في كلامها فما هي إ ل ا س ل ق ة عارضت سلقا و أ ح س ن أ ت و ا ب ا ل أ و ا ن س ب ر د ة من الحسن لا ت ن ض ى لغسل ولا تلقى ويفعل فعلا سيئا رب منظر جميل و ي أ ت ي الخير من لم يرق خلقا وما أ م غيلان م ح ر م ة ا ل ص ل ا ة ولا أ م ليلى في محابسها طلقا عليك بتقوى الله في كل مشهد فلله ما أ ذ ك ى نسيما وما أ ب ق ى إ ذ ا ما ركبت الحزم مستبقنا له سبقت به من لا تظن له سبقا أ ح ب ي للدنيا كحبك خالص وفي عنقينا من هوى جعلت ربقا ح ذ ر ن ا فصادتنا القلوب كغيرنا و أ ي غراب ما أ ج ا د ت له طبقا سقينا بفضل الله و ا ل أ ر ض منزل ٌ يحل به من ليس أ ه ل ا ل أ ن يسقى وما طهرت بالعشر خ م س ة أ و س ق نفوس أ ق ل ت من م آ ث م ه ا وسقى وفي كل أ ر ض أ م ة جعلوا التقى هي ا ل ش ي م ة الشنعاء و ا س ت ح س ن ا ل ف س ق ى اذا ما استهل الطفل قال ولاته وان صمتوا عانى الخطوب ورشقها شقينا بدنيانا على طول ودها فدونك مارسها حياتك وشقها ولا تظهرن الزهد فيها فكلنا شهيد ب أ ن القلب يضمر عشقها جاء القران و أ م ر الله ارسله وكان ستر على ا ل أ د ي ا ن فانخرقا ما أ ب ر م الملك إ ل ا عاد منتقظا ولا ت أ ل ف إ ل ا شت وافترقا مذاهب جعلوها من معايشهم من يعمل الفكر فيها تعطه ا ل أ ر ق ا احذر سبيلك فالنار التي خرجت من ز ن د ه ا إ ن أ ص ا ب ت عوده احترقا وكلنا قوم سوء لا أ خ ص به بعض ا ل أ ن ا م ولكن أ ج م ع الفرقا لا ترجون أ خ ا منهم ولا ولدا و إ ن ر أ ي ت حياء أ س ب غ العرقا والنفس شر من ا ل أ ع د ا ء كلهم و إ ن خلت بك يوما فاحترز فرقا كم سيد بارق الجدوى بميسمه ساووا به ا ل ج د عند الحتك والبرقا إ ن رمت من شيخ رهط في ديانته دليل عقل على ما قاله خرقا وكيف أ ج ن ولم يورق لهم غصني والغصن لم يجن حتى أ ل ب س الورقا عز المهيمن كم من ر ا ح ة بتكت ظلما وكان سواها ي أ خ ذ السرقا والدر ل ا ق المنايا في أ ك ف ه م وكم ثوى البحر لا يخشى به غرقا مين يردد لم يرضوا بباطله حتى أ ب ا ن و ا إ ل ى تصديقه طرقا لا رشد ف ص م ت ولا ت س أ ل ه م رشدا فاللب في الانس طيف زائر طرقا و آ ك ل القوت لم يعدم له ع ن ة وشارب الماء لم ي أ م ن به شرقا وناظر العين والدنيا به ر ؤ ي ة ما إ ن درىء سوادا حل أ م زرقا إ ذ ا كشفت عن الرهبان حالهم فكلهم يتوخى التبر و ا ل و ر ق ة المرء كالبدر ب ي ن لاح كامله انواره عاد للنقصان فامتحقا والناس كالزرع باق في منابته حتى يهيج ومرعي وما لحقا عل البلا سيفيد الشخص ف ا ئ د فائدة فالمسك يزداد من طيب إ ذ ا سحقا لا تلحقني يمينا إ ن نطقت به إ ن الغريب إ ذ ا الحقته لحقا أ م ا الجماد ف إ ن ي بت د أ غ ب ط ه إ ذ ليس يعلم إ م ا زاد أ و محقا لا يشعر العود بالنار التي أ خ ذ ت فيه ولا ا ل أ ص ه ب الداري اذ سحقا قل ل ل ح م ا م ة قد أ ص ب ح ت ش ا د ي ة فهجت للذاكر المحزون تشويقا كساك ربك ريشا تدفعين به قر الشتاء وحلي الجيد تطويقا فهل تراعين من باز على شرف يهدي إ ل ي ك عن الفرخين تعويقا أ م ا ترين قسي الدهر والترها رام مصيب اعار النبل تفويقا يغنيك وكرك عن بيت يزينه غاو من القوم إ ذ ه ا ب ا وتزويقا ما ر ع ه ا من قرى عم وجارمها إ ل ا ا ل أ ب ا ر ي ق يحملن ا ل أ ب ا ر ي ق ا ومومسات توافيها حنادسها بطارقين يخالون البطاريقا لم يكفهم ريق كرم من شرابهم حتى أ ض ا ف و ا إ ل ي ه من فم ريقا لو عجلت لغوي فاجر س ق ر لاشعروا جمرات النار تحريقا لقد تفكرت في الدنيا وساكنها ف أ ح د ث الفكر أ ش ج ا ن ا ً وتاريقا ً قد أ غ ر ق و ا في معاصيهم فما لهم لا يؤنسون من الطوفان تغريقا وصيروا ل أ ن ا س في ا ل أ ذ ى طرقا وذللوا ا ل إ ث م إ ع م ا ل ا ً وتطريقا أ ع ر ق آ د م هذا لا يمازجه سواه ام س من إ ب ل ي س تعريقا يخشى ذوي رطيب حامل ثمرا مؤمل من غصون ا ليبس توريقا كم تطلب المال في سهل وفي جبل وتقطع ا ل أ ر ض تغريبا وتشريقا وقد شهدت مخاريق الوغى لعبت م ج ي د ة لدروع القوم تخريقا فراقب الله إ ن السعد يتبعه نحسن و إ ن لجمع الدهر تفريقا ومر موسى ولم يترك ل أ م ت ه إ ل ا أ ح ا د ي ث يودعنا المهاريقا يا حاديينا الا سوقا بنا سحرا ويا وميضي هوانا والصبا شوقا لا يغرض المرء مما يغتدي غرضا يمسي ويضحي بنبل الدهر مرشوقا حناه دهر فضاها القوس من كبر وقد تراه كصدر الرمح ممشوقا و ل الشباب ومن شوق لرؤيته يظل مشبهه في الروض منشوقا من كان عن آ ل هند والرباب سلا فما يزال بقاء الدهر م ع ه مهر ا ل ف ت ا ة إ ذ ا غلا صون لها من أ ن يبت عشيرها تطليقها هوي الفراق وخاف من إ غ ر ا م ه ف أ د ا م في أ س ب ا ب ه تعليقها ولربما ورثته أ و سبقت بها أ ق د ا ر ميتتها فكان طليقها ما غاب إ س ح ا ق البرايا عنهم ف ا س أ ل بني يعقوب عن إ س ح ا ق ما في جميع الناس إ ل ا خاسر ف إ ل ي ه م رجع القبيح و ح ا ق لا نعلم ا ل م و ت ا تهم ب ك ر ة لكن أ ح ي ا ء تروم ل ح ا ق لو صح أ ن البدر ليس بعاقل ه ن أ ت ه ان لا يحس محاقا لدنياك حسن على انني ارى حسنها حسنا مخلقا فما طلقت هي بل طلقت ولست باول من طلقا فلا تاسفن على مطلب يفوت اذا بابه اغلقا ارى حلبا حازها صالح وجال سنان على جلقا وحسان في سلفي طيء يصرف من عزه أ ب ل ق ا فلما ر أ ت خيلهم بالغبار ثغاما على جيشهم علقا رمت جامع ا ل ر م ل ة المستضام ف أ ص ب ح بالدم قد خلقا وما ينفع الكاعب المستبات هام على عرب فلقا وقل قتيل فلم يدكر وغل أ س ي ر فما أ ط ل ق ا وكم تركت آ ه ل ا وحده وكم غادرت مثريا مملقا يسائل في الحي عن ماله وما القول في طائر حلقا ولم يك دهرهم شاعرا ولكنه لم يزل مفلقا إ ذ ا كان هذا فعال الزمان ف إ ن به كامنا أ و ل ق ا فليت السماكين لم يطلعا وليت المنيرين لم يخلقا يقولون في المصر العدول و إ ن م ا ح ق ي ق ة ما ق ا ل ا ل ع د و ل عن الحق ولست بمختار لقومي كونهم ق ض ا ة ولا وضع ا ل ش ه ا د ة في رقي لقد ساس أ ه ل ا ل أ ر ض قوم تفتقت أ م و ر فما أ ل ف ت لهم يد راتقي ه م ه ت ك و ا بالراح أ س ت ا ر عادل وقالوا ولم يحفظوا بالنسك حرمه ناتق إ ذ ا جرحوا دنا فلم يرج عندهم قصاصا اجادوا قتل عذراء عاتق ي وصاغوا بما تجني ا ل و ل ا ة مراكنا وزادوا على أ س ي ا ف ه م والمناتق ولو كان للدنيا لدى الله ق ي م ة لما نظروا في ا ه ل ا ت الرساتق أ ل ا هل أ ت ى قبر ا ل ف ق ي ر ة طارق يخبرها بالغيب عن فعل طارق ت ن ص ر من بعد الثلاثين ح ج ة وكم لا حشيب قبلها في المفارق وما هب من نوم الصبا يطلب النهى مع الفجر إ ل ا وهي في كف شارق وفارق دين الوالدين بزائل ولولا ضلال بالفتى لم يفارق فوا عجبا من أ ز ر ق العين غادر أ ف ا د فمالت نفسه ل ل أ ز ا ر ق فكم من سوار رد نبل أ س ا و ر ومن أ ر ق شوقا إ ل ى ذات يارق فبعدا لها من ز ل ة في مغارب من ا ل أ ر ض يثني خزيها ومشارق ي ص ل ا ة ا ل أ م ي ر الكاسمي بمسجد أ ب ر و أ ز ك ى من ص ل ا ة البطارق مخاريق تبدو في الكنائس منهم بلحن لهم يحكي غناء مخارق و إ ن حجازي النمار ولبسها لاشرف من ديباجهم والنمارق أ ر ى مهرق الدمعات يوجب سفحه جنايات خطب أ ث ب ت ت في المهارق وما عاق لب الفيل عن ذكر أ ه ل ه ومغناه إ ل ا ضربه بالمطارق ع د ت زمانا في السيوف أ و القنا ف أ ص ب ح ت ن ق ص ا في السهام الموارق وحسبك من عار يشب وقوده سجودك للصلبان في كل شارق ر أ ي ت وجوها كالدنانير أ ح ك م ت زنانير فانظر ما حديث المعارق فدونك خنزيرا تعرق عظمه لتوجد ك ا ل ط ا ئ ي تدعى بعارق وما حزن ا ل إ س ل ا م مغداك زاريا عليه ولكن رحت ر و ح ة فارق ي واثر تحر النار تسعر دائما على الفقر أ و غصن له غير وارق ي و أ ح ر ف ما ضر الكريم ظهوره مع الرهط يمشي في القميص الشبارق ي تجرع موت لا تجرع ل ذ ة من الخمر في كاساتهم و ا ل أ ب ا ر ق ي تركت ضياء الشمس يهديك نورها وتبعت في الظلماء لمحه بارق ي س أ ل ت عن ا ل أ ج ي ا ل في كل ب ر ه ة فكانوا فريقا سار إ ث ر فريق ك أ ن بريقا ل م ر ئ القيس لامعا أ غ ص جميع الشائمين بريق ي وخرق ثوب العيش طول لباسه وهبت حريق طيرت بحريق اذا انت عاتبت المقادير لم تزل كعتبه او كالاخنس بن شريق وما زال يخبي جاهدا نار قومه ابو لهب حتى مضى لحريق الم تر ان المرء فوق فراشه يفوق على ظما فواق غريق فاني أ ر ى البطريق والراهب الذي بقلته سارى معا بطريق يغير بالمريق عشر بنانه خضاب حمام للنفوس مريق ي وما يترك الضرغام في أ ج م ا ت ه ولا ذات روق في ظلال وريق ي لنا أ ر ب لم نقضه منك فادكر لك الخير هل بعد الحمام تلاقي أ ر ى أ م دفر أ خ ل ق ت ن ي وجزتها إ ل ى غيرها سيرا بغير خلاقي س ت أ خ ذ إ ر ث ي وهي في غير ع د ة ومذ زمن جهزتها بطلاقي قد آ ن مني ي ترحال ولم أ ف ق والسكر ي ف ض ح في الركبان والرفق قل ما تشاء ولا ترهبك ع ا د ل ة إ ن النفاق لمردود إ ل ى النفق ي أ خ ب ر ت ن ي ب أ ح ا د ي ث م ن ا ق ض ة فرابني منك قول غير متفق ما خ ض ر أ س ك خ ض في بنان يد و ح م ر ة الفجر ليست ح م ر ة الشفق تمضي الحوادث بالحوراء ر ا ت ع ة بين ا ل خ م ا ئ ل والجوزاء في ا ل أ ف ق تستروا ب أ م و ر في ديانتهم و إ ن م ا دينهم دين الزناديق نكذب العقل في تصديق كاذبهم والعقل أ و ل ى ب إ ك ر ا م وتصديق يا تاجر المصر ما أ ن ص ف ت س ا ئ م ة ك ذ ف ت ه ا في حديث منك منسوقي ان تشك قطع طريق بالفلاك فكم قطعت من قبل طرق الناس في السوق اعمل ل أ خ ر ا ك شروى من يموت غدا و ا د أ ب لدنياك فعل الغابر الباقي إ ن البهائم مثل ا ل إ ن س غ ا ف ل ة و إ ن م ا نحن بهم ذات أ ر ب ا ق و أ م شبلين في غيل و م أ س د ة ك أ م خشفين في شت وطباق ي والمرء يسبق فيما ليس يكسبه نفعا وليس إ ل ى خير بسباق لقد فنيت وهل تبقى إ ذ ا عمرت ج و ا ل ة بين تغريب و إ ش ر ا ق وكم س ح ا ب ة قوم غر لامعها و إ ن دعتك ب إ ر ع ا د و إ ب ر ا ق إ ن السيوف مخاريق إ ذ ا عصيت بها الفوارس أ و د ى كل مخراق أ و ر ق ت عصرا ف إ ن أ و ر ق ت في طلب ف إ ن إ ي ر ا ق كفي هاج إ ي ر ا ق ي والجد ي أ ت ي ك ب ا ل أ ش ي ا ء م م ك ن ة ولا تنال ب إ ش آ م و إ ع ر ا ق ي اغرقت في حبي الدنيا على سفه فقد تكسبت إ ح ر ا ق ا ب إ غ ر ا ق ي أ ت ر ك كرن ليس لي علم بشان غد ولا لغيري ولا يحزنك إ ط ر ا ق ي فالحمد لله ما فارقت س ي ئ ة وكيف لي من ضنادين ب إ ف ر ا ق ي والنسك لا نسك موجود فنبغيه ف ع د عن فقهاء اللفظ مراق و م ح ت ي ا ل ي في ا ل أ ق د ا ر ان جعلت غ ص ب التجار لشعث الهام سراق ا ل ليرقى في العلا راق ي و ك ل م ر ا ة قوم ز ب ر ة سقلت حتى أ ر د ت ه م بصاف اللون رقراق يرقى ي المعزم ولدانا ليورثهم نفعا ولا نفع إ ل ا ب س ل ة الراق ي لقاء الناس الجاني برغمي إ ل ى حسن التجمل والنفاق وما أ ل ق ى عريبا باختياري ولكن حم ذلك باتفاق وقد يغشى الفتى لجج المنايا حذارا من أ ح ا د ي ث الرفاق و ت س ت ف ق المزاهر مخبرات زواهر في الماثم باصطفاق فأنت محسد بين الفريق فان أ ن بين ت محسد ل ف ف ر ي ق إ جمعت إ ل ى ا ل إ ح ص ا ن عقلا فبورك مثمر الغصن الوريق ولا ت أ م ن ف إ ن النفس أ ض ح ت إ ل ى النكراء كالريح الخريق ولا تجعل فناءك مستضاما بمطلع يكون إ ل ى الطريق و م ن ن ك ب ا ت إ ل ا موج بحر يظل الحي فيها كالغريق ومن لم تشرق الدنيا بماء ف أ ق س م أ ن ستشرقه بريقي اما الحقيقه فهي أ ن ي ذاهب والله يعلم بالذي أ ن ا لاقي و أ ظ ن ن ي من بعد لست بذاكر ما كان من يسر ومن إ م ل ا ق لم أ ل ف ك الثقفي بل عرسي هي السوداء ما جهزتها بطلاقي عجبا لبرديها ا ل د ج ن ة والضحى ووشاحها من نجمها المقلاق كم أ خ ل ق العصران م ه ج ة معصر وهما على أ م ن من ا ل إ خ ل ا ق دنياك غ ا د ر ة و إ ن صادت فتى بالخلق فهي د م ي م ة ا ل أ خ ل ا ق ي س ت ن ف ر ا ل أ غ م ا ر من لذاتها سحبا تليح بمومض اللاق لم تلق وابلها ولكن خلتها خيلا م س و م ة مع العلاق و إ ذ ا ا ل م ن ا فتحت رتاج م ع ي ش ة بكرت عليه بمحكم ا ل إ غ ل ا ق ومتى رضيت بصاحب من أ ه ل ه ا فلقد منيت بكاذب ملاق ي شهب يسيرها القضاء وتحتها خلق تشاهدها بغير خلاقي ما لي وللنفر الذين عهدتهم بالكرخ من شاش ومن إ ي ل ا ق ي حلق م ج ا د ل ة كشرب مهلهل شربوا على رغم بكاس حلاق ي والروح طائر محبس في سجنه حتى يمن رداه ب ا ل إ ط ل ا ق سيموت محمود ويهلك آ ل ك ويدوم وجه الواحد الخلاق يا ي مرحبا بالموت من متنظر إ ن كان ثم تعارف وتلاقي ساعاتنا تحت النفوس نجائب وخدت بهن ب ع ي د ة ا ل إ ط ل ا ق إ ل ق ي ا ل ح ي ا ة إ ل ى الممات مجردا ان ا ل ح ي ا ة ك ث ي ر ة ا ل أ ع ل ا ق مازلت تجتابين حلك فارك حتى رميت ب م س ل ف مطلاق